قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وما تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْيَتٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يُجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ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 قالوا سالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالنا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين